سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة مع حياة الحياة نريد أن نعيشها الحياة الإيمانية نريد أن نتذوق حلاوة الإيمان وأن نستطعم الإيمان وأن نربط القلوب بالله سبحانه وتعالى ولا نربط القلوب بسواه جل جلاله وتقدست أسماؤه تأملوا قول الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصة كفيه على الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال بالله عليكم تأملوا هذه الآية لتعلموا أن الأقوام الذين يعلقون قلوبهم بغير الله يعلقون قلوبهم بالدنيا يعلقون قلوبهم بمناصبهم يعلقون قلوبهم بأولادهم بزوجاتهم بأموالهم بزخارف الدنيا بزينتها هؤلاء في الحقيقة هم أتعس الناس هؤلاء في الحقيقة في شقاء لا والله فجاهي ومنصبي ومالي وأولادي وزوجتي ونفسي وكل هذه الدنيا تسخر من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى اسمع له دعوة الحق ما معنى كلمة له دعوة الحق قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني له التوحيد التوحيد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهادة ألا إله إلا الله إي وربي دعوة حق لا إله حق إلا الله فالشمس عبدت بالباطل والصراصير أسلح بالباطل والفئران أسلح عبدت بالباطل ومن البشر من عبد بالباطل وعبدت الأموال بالباطل وعبدت المناصب بالباطل فالإله واحد وهو الحق جل جلاله له دعوة الحق له شهادة الحق لا إله إلا الله يقول علي بن أبي طالب التوحيد ويقول ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله ويقول غيرهم الدعاء الخالص يكون لله فلا أدعو إلا الله سبحانه وتعالى فالذي يفرج كربي هو الله والذي يغيث الإنسان الذي يستغيث هو الله سبحانه وتعالى والذي يكشف الكرب هو الله والذي ينصر المظلوم هو الله والذي يقوي الضعيف هو الله والذي ينتقم من الظالم هو الله والذي يغني الفقير هو الله والذي يشفي المريض هو الله جل جلاله والذي يرزق العقيم هو الله فالله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء له دعوة الحق اسمع إسماع، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم، فحينما عبدوا هبل، حينما عبدوا مناه، حينما عبدوا هذه الأصنام، وعبدوا الأشجار، وعبدوا الاحجار وعبدوا الأوسان من دون الله ونحو ذلك، هل استجابوا؟ هل استجابوا لهم بشيء؟ الجواب لا. حينما نسأل الميت من دون الله، هل يستجيب لنا بشيء؟ الجواب لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وكل البشر يموتون وتوكل على الحي الذي لا يموت ولذلك اسمع له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء اسمع اسمع إلا كباصط كفيه على الماء ليبلغ فاه عارف يعني بصط كفيه على الماء لو أنا يعني بصطت كفي هكذا ثم وضعت كفي وهو مبسوط في الماء وأردت أن أحمل ماء على كفي وهو مبسوط وأردت أن أشرب كم سأخذ على كفي من الماء؟ شوف لا شيء إن أردت أن آخذ ماء فإني أجمع كفي لكن أبسط الكف وأدخلها في المياه مثلا في ماء النهر ثم أرفع كفي وهو مبسوط وأريد أن أشرب لن يصل إلي شيء كذلك رب العالمين يقول إذا دعوتم غير الله فلن يصل إليكم شيء لأن العطاء بيد الله وحدها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اسمع الآية إلا كبسط كفيه على الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ الماء مش يوصل لفمه ليبلغ فاه عايز يقضي الماء لفمه ما ولن يأتي, لن يأتي العطاء من غير الله جل جلاله، وإن جعل الله بعض البشر يعطون بعض العطاء فإن الذي قدر ذلك هو خالق العطاء جل جلاله وتقدست أسماؤه لذا ليبلغ فا وما هو ببالغ اسمع وما دعاء الكافرين إلا في ظلال في خسارة. وضلال وتيه وليس في محله إخواني ينبغي لمن أراد أن يدخل جنة الحياة ويتمتع في جنة الحياة ويعيش حياة الحياة ويزوق الحياة الطيبة وحلاوة الإيمان وأن يستطعم الإيمان أن ينقطع قلبه عن المخلوقين وأن يربط قلبه برب العالمين أفصل أكثر واحد اقطع الرجاء في المخلوق واجعل رجاءك في الله وحده وارضى بحكم الله لك ما معنى هذا الكلام؟ أذكر لكم هل تعلمون إخواني وأخواتي حينما تعلقت القلوب بالمخلوقين ممكن إنسان يتعلق قلبه بغير الله رجاء فيه فيصل عياذا بالله للخروج عن ملة الإسلام ايه؟ أو الله العظيم رجل كان على على الإيمان ومش على الإيمان فقط ومن أهل العلم اسمعوا إلا حصل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا يا الله اتل عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وأيها المخاطب بالقرآن اتل عليهم ايه يا رب نبأ خبر الذي آتيناه يعني أعطيناه آياتنا يعني كان عالما رب العالمين يقول هذا اسمع اللي جاي دي فانسلخ منها استغفر الله عملي انسلخ منها لم يقل رب العالمين خالفها انتوا عارفين يعني إسلخ. هل رأيتم الشخص وهو يسلخ الشاه إذا سلخ الجلد من على الشاء هل يعود مرة أخرى؟ جواب أبدا إذا سلخت الشاء لن يعود جلدها إليها أبدا فكأن الله يقول بعدما آتيناه العلم إن سلخ من العلم ليه؟ محبة للأموال محبة للدنيا محبة ورجاء في المخلوقين ما قال؟ كلان الذي يغرني مثلا بمئة ألف بمليون باثنين مليون حتى أبيع دين تبيع دينك بمليون تبيع دينك بمليار الكل الآن رجالا ونساء يقولون لا لا لكن في الحقيقة هناك من باع دينه بعرض من الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله ما المعنى؟, ما المعنى حينما أنشغل بمالي عن ربي لا إياك أن تنشغل عن الله من الذي يبارك في هذا المال من الذي أعطاك هذا المال من الذي يوسع عليك التجارة من الذي يرفعك لو أننا وثقنا في ذلك من شغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى أبقى وقف في المحل وبعدين الله أكبر الله أكبر عم الحق الأذنب يأذن اغلق المحل وتعالى للصلاة يقولك العمل عبادة عبادة تشغلك عن الله جل جلاله وعن الركوع والسجود لمن أعطاك المحل ولمن يهبك سبحانه وتعالى يهبك هذا الرزق ويوسع لك العطاء لذلك إخواني اسمع الآيات ماذا تقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا حصلوا إيه رب فانسلخ منها فأتبعه الشيطان يعني إيه أتبعه الشيطان يعني بقى ماشي في الضلال يسير في الضلال والشيطان خلفه ليه ليس لأنه قائد للشيطان إنما الشيطان هو الذي يسوق إنما حتى لا يلتفت مرة أخرى إلى دينه حتى لا يلتفت مرة أخرى إلى إيمانه فأتبعه الشيطان اسمع فكان من الغاوين أي هذا الرجل فكان من الغاوين ولو شئنا لا رفعناه بها يعني لو شاء ربك لرفعه بهذه الآيات ورفعه بالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولو شئنا لرفعناه بها ايه المشكلة قال رب العالمين ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى الأرض ايه فلوس الدنيا كلها فلوس الحياة كلها فلوس السعادة كلها في الأموال العز في الأموال الجاه في الأموال أيها في ناس كده لأنهم يرون للأسف الشديد في هذا المجتمع إلا من عصم الله أن صاحب الأموال يحترم بل ويصدق ولو كان كاذبا ليه؟ لأنه صاحب أموال في الوقت الذي يكذب فيه أهل الفقر وإن كانوا صادقين إن الغنية إذا تكلم بالخطأ مع إنه غني؟ غني بس يتكلم بالخطأ ما تكلمش صواب إن الغنية إذا تكلم بالخطأ قالوا أصدق وصدقوا ما قاله مع إنه لم يصد بأخطأ بل وصدقوا كمان, وصدقوا كمان قالوا وصدقوا ما قال وإذا الفقير أصاب أصاب في الكلام وإذا الفقير أصاب قالوا أخطأت يا هذا وقلت ضلالة ليه لأنه فقير لا يقبل قوله أخطأت يا هذا وقلت ضلالة إن الضراهم في الأماكن كلها تعطي الرجال مهابه وجلال ولا حول ولا قوه الا بالله يريد ربي مبتغى الجنه تدعوك ربي ان تفرج كربتي ما مصيبه هذا الرجل علق قلبه بالدنيا علق قلبه بالمخلوقين علق قلبك برب العالمين حتى لا تغرك الدنيا لتشعر بأنك في جنة الله لتشعر بأنك في في جنة الحياة وتعيش حياة الحياة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض عايز الدنيا هي الدنيا وسيخرج من الدنيا أخلد إلى الأرض واتبع هواه اسمع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف من صاحب علم الكلب ده كلام ربنا ليه ما بيشبعش الكلب يشرب بيلهث عشان يلهث هو أخذ من الدنيا ما أخذ ويلهث مليون يلهث اثنين عشرة لا نمنع أن يكون عندك أموال تنفقها في الحق وتأتي بها من الطريق الصحيح إنما الحذر كل الحذر أن تشغلك الأموال عن الله الحذر كل الحذر أن تعلق قلبك بالمخلوقين وتقطع قلبك من الرجاء في الله تسد أن في أقوام حرفوا الدين حرفوا الدين من أجل أموال والله العظيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون تخيل كده يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون حساب عسير بسبب ما كتبت ما كتبوه وكذبوا على الله وسيعذبوا بهذه الأموال إيه الحل لي تكون ذليلا لماذا تكون ذليلا فلان عنده أموال أتزلل له عشان آخذ فلان يستطيع أنه يرقيني أتزلل له عشان يرفعني اقطع الرجاء في المخلوقين وكن مع رب العالمين من تعلق بغير الله عذبه الله به الأمر كله بيد الله الترقيات بيد الله والأموال بيد الله والصحة بيد الله والأمر كله بيد الله قل إن الأمر كله لله. لله لله عارفين أنت نقطع الرجاء في المخلوقين حينما نرضى بحكم رب العالمين والله العظيم إذا رضينا بحكم رب العالمين قطعنا الرجاء إيه؟ أنا استسلمت لحكمك يا رب. ما تح مش معناها أننا نتخلى عن الأسباب ونترك الأسباب لا، لكن أقول لك لا تذل نفسك. ما تذلش نفسك؟ لا. أحد. هذه الذلة تكون لرب العالمين. هذه الاستكاء تكون محراب العالمين. هذا الرجاء في المخلوقين. كل رب العالمين أتودد للمخلوقين لأأخذ منهم أتودد لربي حتى يسخر لي المخلوقين وحتى يرزقني رب العالمين نرضى بحكم الله أعطاك قليلا أعطاك كثيرا أعطاك أخذ سبحانه وتعالى مع أنه لا يناله من العبد شيء من المنافع إلا أنني أقول لك أخي الحبيب رب العالمين سبحانه وتعالى يبارك في القليل واحد بيقبض نشاء الله مبلغ ربنا يبارك واحد أقل منه وفي مص الشهر يميل عليه وقال له فلان قال له نعم قال له ما معكش خمسين جنيه سلف لا انت ابتقد أكثر مني وانا عندي أولاد أكثر منك كيف تنفق كل آه أخذ كثيرا بلا بركة لكن الثاني أخذ قليلا وفيها البركة يجعل الله لك بركة في الأموال والأولاد والأعمار اقطع الرجاء في المخلوقين وعليك أن ترجو رب العالمين وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى والله العظيم ستتغير هاختم لك سريعا واحد بيحلق حلق. بيحلق فقدر الله سبحانه وتعالى دخل عليه وكان شغل في جد واحد دخل عليه قال له احلق لللحية فعلم هذا الحلاق كان من باكستان علم الحلاق ان اللحية يعني من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وينفع ينفعش احلقه فقال اتريد مني ام القي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزبالة خذوا لكم من العبارة. أتريدوا مني أن ألقي سنة الرسول في؟ زيوية. كل ما يدخل عنده رجل يريد أن يحلق لحيته يقول هذا الحلق البكستاني هذه العبارة. وقدر الله سبحانه وتعالى اشتكوا صاحب المحل. صاحب المحل غضب وإما أن تحلق اللحية وإما أن أردك إلى بلدك وأفعل وأفعل. فانطلق هذا البكستاني إلى مجموعة في المسجد. وقال لهم أريد منكم أن تذهبوا لهذا الرجل وتكلموا وأنا لا أريد أن أدخل على نفسي حراما فذهبوا إلى هناك وظلوا يكلموا صاحب المحل هذا حرام واتق الله واجعل المحل يدخل فيه الحلال ويسيبارك الله لك في الحلال وفي وسط هذا المجلس إخواني ويا يقوم هذا الباكستاني فجأة ويقول إيه ينظر للمجموعة اللي جاء من المسجد يقول اخرجوا برة اخرجوا لا أريدكم أن تكلموه لا أريد واحدا أن, أن يكلمه الناس تعجبت ماذا يفعل هذا الباكستاني ثم انصرف وخرج والناس غضبت وانطلقت للمسجد وطرك صاحب المحل والمسألة انتهت وبعدها بثلاثة أيام يذهب هذا الحلاق الباكستاني للمسجد فحينما رأاه بعض الناس الذين حضروا الموقف يعني كانوا في غضب شديد، فاعتذر لهم وقال والله ما يعني ما جعلني أفعل ما فعلت إلا أنني تذكرت وأنتم تتكلمون مع الرجل أنني حينما وقعت في المشكلة لجأت إليكم ولم ألج لربي سبحانه وتعالى فأردت أن أري الله مني أنني لا أتعلق إلا به. ففعلت هذا معكم لأقطع العلاقة بكم وأصل علاقتي بالله سبحانه وتعالى وأطمئنكم في هذا اليوم جاءني الرجل في الصباح وأعطاني المفتاح وقال افعل في المحل ما شئت الله كيف نقطع الرجاء في المخلوقين ونصر رجاءنا برب العالمين لندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم من إخلاص في القول والعمل في السر والعلن وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته